وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْطِيلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ